وَيَا صُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ دُنُوَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وكان الله علیم خَیمَ لیُذْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيَوَاذِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ۗ إِنَّ نِبَيَّ اللَّهِ وَنَّصَّهُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ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 وَمَن ٱأَوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَغْرَٰبِ شَغَلَتْنَا أَمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ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 قلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدوا وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكتم قوم براء وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ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 سيقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغانم لتأخذ هذاون أن تتبعكم يريدون أن يبدد كلام الله قل لا تتبعون كذاركم قال الله من قبل فسيقولون بل تحصدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ألي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن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 ومن يطع ابن ماء ورسوله يدخله جنات من تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما لقد رضي الله عن المؤمنين إن يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَقَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَرَدَّلَكُمُ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ ٱلنَّاسِ عَنكُمْ لِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا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 سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ من قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُم عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَخْفَرَكُمْ عَلَيْهِ وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلمه ولولا رجال مؤمنون ونساء لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرث بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 وكان الله بكل شيء عَلِيمًا لقد صدق الله رسوله الرُّؤْيَا بالحق لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُطَمْئِنِّينَ رُءُوسَكُمْ وَأَقْصَارَكُمْ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا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 محمد رسول الله والذين معه أشدان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 وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْسِ كَذَرَّةٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُفْحٍ يُعْجِبُ الذُّرَا عَلَى يَغِيظُ بِهِ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مغفرة وأدرا عظيما